Thank <laughs> اولم أول يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خفيم مبين وضرب, وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رضا كل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علي صدق الله العظيم النفس تبكي على الدنيا وصلي عليها, عليها. ان السلامة فيها ترك ما فيها لا دار القرء بعد الموت يسكنها الا الذي كان قويل الموت فيها فان بناها بخير اصاب ما بنه وان بناها بشر ايوان تنمو طيب الفيديو لسكن السكام ايات القدينات يدوها على حسن الهضرات وقفت قبيلة القرش محمود الشحاب محمد انور نسأل الله لك توقيك ولي ولي وراته بحب الامتناع حي يتحدى الاشكورة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 Gue and I'm mm -hmm. الله. صراط الله الذي له ما في السماء What can I man Gala la صراط الله الذي له ما في جماوات وما في Miss Mila! تنقرأك فلا تنظر إلا أشاء Kiitos mm -hmm. Missin والذي أورج المرأة فاجعله غفا na wooya' la Saadaa Saadaa Saadaa Saadaa Saadaa Saadaa God, yeah, God, yeah, yeah. I live through love есть на <at> <straightforward> <Be> <speaking in the air> Oh Yeah, yeah. اللهم نسألك ربنا. سألوك ربنا همّة كفيدة بواسّة رحمّات الناس وأن تنزل عَلَيْهَا عليها شائد عدوان وأن تؤكمها فتيح جنات وأن تؤهم آلها جبرى وسلوان وها تزائي على الصنع الكريم فلقد ختمت هذه ليلة الكرآن بِآيَاتِ مباركة الْحَكِيمِ الذكر الحقيقي سلاها على بسان حضراتكم فضيلة الوقار الشيء غي محمود السيد محمد أنور القاري والقائم بالقاهرة وديعتم كل تعلقات محاضراتكم في الشجره الكبرى الحاج شعبان الجنابي بشجره